أعوذ بالله موسوعه ن الشيطان الرجيم إ قال نقمان ل ن ب ه و ي ي النابلسي تشرك ا ل ا بني للعلوم ا ا تشرك ب ل الشرك لظلم ه إن ظ ي و ص ا ل إ ن س ا ن ب و ا ل ا م ي ه على وفصاله في عامين ن أ شركه ي ي و و ل ل ا د إ ل الهدى م ص ي ر وإن ج ا ك ع ل أن ت ش ر ك ب دعويه غير ربحيه ذات ط مضمون ا ح ج ت م ا في الدنيا م ع و ف ا اتبع س ب ي ل م ن أ ن ا ب ل ي س ي للعلوم ب م ا كنتم ت م ع ل و ن ي ا بني إ ن ه ا إن ت ك م فطال ح ي ه م ف ف ق ا ل حبة من خردا ت ك و ن في صفرة في أو ا ل س م ا و ا الأرض ت يأتي أو في ب ه ا ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه ل ط ي ف قبير بني يا ا أقن ل ص ل ا ة و أ م الاسلاميه ع و ا ص شركه الهدى شركه دعويه ز غ ي و ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا س ي ولا ت موسوعه ش ي في ا ل ا إ ن ا ب ل س ي للعلوم م ن إن أنكر صوتك الاسلاميه ص و